على الذي يشفع بسم الله الرحمن الرحيم only ذو من ثمنه إذا أسمع وآتوا حقا يوم Thank <laughs> you. وَإِنْ تُعَاقِبُوا فَعَلَيْكُمْ بِالْعَدْلِ وَأَقِيمُوا Thank <laughs> you. THE <laughs> END ومن المعد في مريق لها الذكرين صروا Yeah. أما اشتمدت عليه Oh ma na wa كن <تصفيق> محوما على طاعي يطاعي Hey <laughs> أهو النجم الذير فإنه وردت في قوله فرمانو جو Ah, I was I. فإن كذلك فقر ربكم زر رحمة واسعة ولا يرج بأسه <تصفيق> سيقول الذين أَشْرَكُوا أَيُّهُمْ أَصْحَابُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ Oh right. no uh we